هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يفضوا ولله خزائن السماء والأرض ولكن المُنافقين ولكن المُنافقين لا يفقهون يقولون لا إرجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها الأذل وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المُنافقين ولكن المُنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهق أنوالك ولا أولادك عن ذكر الله وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَاآكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَفْقُوا مِن سقلكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لا فيقول ربي لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاءت